بوك تو سبدك كوين خمسة وسبعون خمسة وسبعون راديجي ايون ابداء الاسباب واحد ابداء الاسباب واحد كيال في <تصفيق> نذاناس لماذا لا تأتي؟ لماذا لا تأتي؟ لافيتارو الطقس سيء جدا. الطقس سيء جدا. من أين لا أتي لأن الجو سيء جدا. لا الجو سيء جدا. كيال لينيفنس لماذا لا ياتي لماذا لا ياتي هو غير مدعو هو غير مدعو لينيفنس هو لا ياتي لانه غير مدعو هو لا ياتي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 لأني ليس مع وقت. لا أتي لأني ليس مع وقت. كيال فينرستس. <تصفيق> لماذا لا تبقى؟ لماذا لا تبقى؟ مديفس أنكورا ولباري. ما زال علي أن أشتغل. <تصفيق> ما زال علي أن أشتغل. فينرستس. <تصفيق> <تصفيق> لا ابقى لاني لا يزال علي ان اشتغل لا ابقى لاني لا زال علي ان اشتغل <تصفيق> لماذا صرت تريد ان تذهب لماذا صرت تريد ان تذهب أنا تعبان. أنا تعبان. مي فريرس شرمي أستس لطسا. أنا أذهب لأنّي تعبان. أنا أذهب لأنّي تعبان. هيالبيم <تصفيق> فورغتورس. لماذا صرت تريد أن تسافر؟ لماذا صرت تريد أن تسافر؟ الفروس. الوقت صار متاخرا الوقت صار متأخرا. Tourists, الفروس. أنا أسافر لأن الوقت صار متاخرا انا اسافر لان الوقت صار متاخرا الوقت <تصفيق> صار vavo vavo vavo punto bo o o co du punto do e, per la textoi cai la libro